بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى أليه أجمعين إن شاء الله تعالى وحكب الله لنا آيات اللحدة بي الله سورة الزخرف إلى آخر سورة وحاينه الدم بيسولون الشاء وحادان طونه لجعلنا وحاينيالي لأن منكم بدل كين ملائكة ملائك في الأرض اللقاء يخلفون لولا ما مشاكل خلف نقطة وإنه عيسى لعلم العلامات وياه للساعات مائتين كيسة فلاتهم ترونها كشكة بها صعده وطبعاً أنا أرى هذا جدك أنو أنحيه سرادو جد, سراد جد ويا مستقيم وتوسلا ولا يسدنكم دون إذن كل حين الشيطان والشيطان كل جدك حقا يعني إذن كل حين إنه شيطان كلكم إذن كويه عدو عدو مبين وعبد وعندما جاء أمركم أيمد والذي قال ابن إسرائيل عيسى بالبينات حجوي عض, عض قال وحرق جيتكم محالدين لايمد بالحكمة العلم النافع أو الطوصن إيو ولي أبينا إنا عضيين لكم إذكا بعد الذي كي قاركي تختلفون فيها سبق أو طورات أتكبت السين الله ألا كبقوا أوه وأدعوني kitkhan nabii dhaax Muhammad ayo sheedaan ku yaanu idin kaleexin aad ugu idin yahay oo dhaartay Allah hortiis ka dhaartay inuu Allah xasan oo wixii uu kari waaymo la ألا كابقى ورنيم يسوع راعي سياسكوي رسول خست توحيد مبارك هذا قبل الله قبلها لأن توحيدك الصحة عين واحد عبادوه هو حتى لا يسامكتنه ولا يسدن لكم ذاتك إذا كلي حين عن الحق ين إذا كلي حين وجدت كأن محمد كلكم إذا كوا عدو العزم وبنو العزم جذو ساق الله أقول لك إساكي عدد إغراض إنه جهنو كبهن ولما جاء أمركو يمد عيسى عيسى بالبينات في ابن إسرائيل حجوين عد عد قالوا لقد جئتكم وأن إذين لا يمد بالحكمة علم نافعة إيئ إلا بعد الذي يقاركي تختلفون فيها تكخلافين التوريذ أتكخلافين الله ورأى لكبقوا إن الله أقل هو ربي أنا كربي جاي وعي، والرب لكم إذن كنا، رب بيجين هذا جد كاس ألا العابده يا صراط الجد مستقيم وتوسنا، فقتل فالأحزاب فرقوا ينكي واي صلافة من بينهم لحظاضة، فويل هو بأُنثى نادل للدين قوي، ذلمود المسمين هو جاس من عذاب يوم مالين عذاب كذا. عذاب كوس علي من مؤلم من حروشيه بالله عيسى قال دي u yimid ان الله سبحانه وتعالى الله رب Ei ال الله ثالثو ثلاثة بينه سدح إلى وهذا نمتكله يعني لا أغنوم واسدح إلى واسدح هذا نمتكله وهي بعض قرطات كنيسان النبي عيسى عليه السلام إسكرب ببينناه إكا الله أله هو أله ربي دفع بدون يسعى عابد هذا العابد داس شراد جد و مستقيم و حسن فاختلف الاحزاب واصبح يسوي و كي و اختلاف فاختلف الاحزاب اصبح فرقوين كي اصبايس و اختلاف بين الاحزاب وقالوا وحي لده وان الهي بيدهاه قالن وحي لده واو الهي لفتي سبيده قالن وحي لده او كلده لي لد يا عقوبيده صدح لها وإلا يصدق كقبل مت كما إذا وياه بينها فويله بؤس من هذاي للذين كويذلوا ذل مسمى مشركين تائها من عذاب من عذاب يوم من أجل يوم ما عذاب يوم مال العذاب كي عذاب كأسئلهم خروف الله احوله هالين ظرونة مي شجيان إلا ساعة ساعة دي مي أنت اليوم إن قط ما قدموي مي وح كلا شجيان وهم يظن الله يشعرون أي نقي waxay suuganba haday sidan tahay saacadii bay ayagoon ogeyn oo imanaysa marka waxba u tarmeeso qowamama iyo wa toobakeeniyo wax u tarmeeso wala dhaaf saacad waxa kamida wadka qofka wadkiisa kamida maradi wadkiisa la soo gaado dibta mab thawba uma furra wa saacadii bu afka ka galay hal yiduunumiyi suugayaan ma kale illa saacada saacadii muuyane anta tiyu min ay utimaadamo yimi kale suug بغته تنسيك هذا وميون لا يسعدون انه غنى معناها ايدو حلليهي ورساديبا كوغو سودوي وركاديبا اللهيد با كوغو سودوي وردا حق مر با لوغين فند حقي اركي سيدي فرعونو كلي ما با يوم اذن مالينتا قيامها بعضهم قاركون لبعض بعضن قارك كلي ادون إلا المتقين كوا الله ذاك بقى مويان يا عبادي أذومها اليوم يا الله ليه وتقينها لا خوفا عرسي عليكم تشي إنماها اليوم مات. ولا أنتم إذن كنا تحزنون من مرجون يسات ممنيتها سوى قوة الذين كوا يؤمنون ممنوي بآياتنا أيضا يقرؤونها أو كانوا هذي مسلمين مسلمين هذي يقال الله مخلود هي يدخلوا جلا الجنة جنة جلا antum idinkii wa zawajuk mu'asaskini wixidin lanuuca waajsku nooctiin tuhbarun walidhin fa hine halka galalay malintaa qiyaamaha saahib o dhani wa ay shu'ada ila mu'minin tamayan ada ila haya ada ila haa la sheegay laba mu'mino saahiba iyo laba gaalo saahiba mu'minki ni key hebelaha xaq uu igu oo sahibaha yaw hebel u badiyo u korri boo dhahi markay بركاس دت كورن شو وإذا هن قلت يعني بالي وصوت هميشة دي أضوامي هي لشيءي بركاس على دي هي على دي نامنو بعياش هنا وكنو مسلمين بركاس دت بدن دي ببكر إلندات ممنين كو دت بنا بانهاي بركاس كل المتغير كوا مضيعين الله هذا كم ويا لا اليوم ولا الدوائر ومحله ذيهم يا عباد الله الضمائر اليوم لا عليكم دش إنماها اليوم أنماها وح مستقبل قهو إذ كصوص عرض ولا أنتم إذا كنت تحزنون من مرجون إنسانه وحيات كثي مادين وكتي مادين وحول بهارين كمها اليوم هو الذين قوة الضمائر عليه أن منوفهم بأياتنا يدها يقوفهمي ووكانوا هذا المسلمين قوه جسنا السلام النمام إيمانكم يعني ما جاهموا يكولدوين لكن وليس لازمًا إيمانكم التصديق بالقلب التصديق بالقلب باللسان والعمل بالجوارح جوارح إذا عمل كالجسد ما يبقي سلعة نمذجة وين سلاجيمه ما كله ما كله بحياة. على ده قال الجنة تجنة قال أنتم إذا كأيوه واجوادكم كواذس كنوع عهدين وحساسين وكميديين تحبرون والذين فاحين ودافعوا اللولوة وريج عليهم دشارة بسحاف الحديب ومن ذهب ذهب يا واكواب كواب وفي هذا الندى أحد ذو حاء ما تجسيه الأنفسه وحلا واحد نفته على تو والتلذذ أي معان ستألعيونه إنه وحق حق روح الضبض سوم معان سلا وأنتم يذكونة في هذا الندى أحد ذخال دونه عرورتي سبؤ ألا لي عروتي يا حديب ذهب هو حوالبكشنا oo ya saahu wade koob koobka waxaa luqada arabta loo angantada waxay ku cunay min waxay jeclaan bay naftakeele hatta waxaa ku una kala يعني waxa la waxay doonaa ya ya laga heey midba nabiga ku yidhi alayhi salatu wasalam ya rasulullah jannadu من ذا وحان كره وايريرينه ووو والباتشات كأذ وعند شري إنه أولية إنه وشها يستي شات كنات بعند شري بركان سان يورب شات كماسك الديس بركان سان وحول الديس ما تجي له في سو بالي يضاف وحلو ولا وريجي الله قلما رئيسن عليهم تشو هذا بس عاف الحديم من ذهب يا واقوام الكواب شراب أردن يكشره وفي هذا الندى واحد ده ذا ما تشسهه الأنفسه نفط واحد جعش هاي أردن هو تلذؤ أي معان ستألعينه إنه لو صوحك رحلة بدل ما تعلق تلحس كن في هذا الندى ده ذا لا يبون عنها حيولا إني مل وقبر مرة بعد ومدوني يعني نقول جنادا تقو السوق تقو يوسف نقول حاسك يسيب اوه يبقى نقرح باكوس زيادة واسدة إذا كلمتي نقرح بادي زيادة بدي برك جناد واسدة وين كنت ما تعملونكم على الفلا لكم هذين سووا هذا في عاد جناد فاكهة كثيرة تنبدا من فحدث ساتاكل كعليسا وحال لي جنن ماشر waxa tilmaamaysa jannaduhu wa hawl bu walaga helay way fi'antahay laakin waxa layd amalka jannad luguma galo nabiga ealay salatu wa salaam amalka jannad Maka oon ristummoa sida-kenisä. Inna ta' jannata, amal kalla kukka-linna, uruta, wann idin sijä, wann iska sijä. Nabi kukka-linna, anta, anta, anta, anta, anta, anta, anta, anta, anta, anta, anta, anta, anta, كنت قصينا درجة درك قصينا لكم محايدين صناد في هذا الندى <سؤال> فاكهة تون بدناه لقولها حس خضار ثقبين فاكهة ده وح انضروري قهيبا فاكهة لينا شايشين كواح انا جمّر مني قات هذا لقب ايوم فاكهة معها وح لقولها حس انا إن المجرمين ممنين تيسد على الله شهرين مركلة لبده حزب ميدون كوبير بالقوله، <سؤال> بده بوساس نلقي شو كسرالجيري وحزب مغل نهيدا، حزب كا إن الذين آمنوا حزب إن الذين كفروا لا والله صدق ده، مركلة لبده حزب وارونت لبده إن المجرمين الدمبيلي ياشو في عذاب جهنم، جهنم عذاب كهذا خالد دون فواريها في عذاب جهنم بدخل دونه ذا هدي خبر وبعد خبر لقدي كان واسورة قال عرابته عريدي ملح البجرمين الدنبيلي ياشو في عذاب جهنم جهنم عذاب كذا كوسو خالدون خالي دونه لا يفترق اللقدي جوين ما هي اللقدي شوتشين ما هي عمال حقاد هل مرة هل دقيقة اللقدي شوتشين ما جوين ما هي فترة وهم يجعونا فيه عذاب كذا عزام مبلسون وين قوستين رحمة الله وما ظلمناهم الله ما أنام ظالمين بويدي بركيه أنا عقابي ما ظالمين ولكن كانوا حي إنهم يجو الظالمين يجوا ظالمين هايوهم ظلم جاء سبعين بين لارثكم متهي خلنا مظلمين به الله سبحانه وتعالى عدا مظلمين ليس بذلّام للعبيه قف دنبي ونلهاي أقبا ماي الله سبحانه وتعالى خير ويل ليهاي اللودي دي دي ماي مركقفكم مم من كاه دنبي فربذا وليه الله في سبحانه وتعالى مركاسيدا سليم وجود مين هالكاسي تغيان كواري هل مرة هل دقيقة ماي عذاب كساس والنقني يضوفون بينها وبين حميم من أهل بالنبيها كلون بساعبي مرة وكسار إن المجرمين الدمبيل يعيش في عذاب جهنم, جهنم عذاب كذي خالدون قواري لا يفترقون لجقوم ما هي عنهم حقو هالمرة لجشوشين ماي وهم يجون فيه عذاب كنحدي سموبلسون ويلقوسدين وما ظلمناهم الله ما أننا ظلمين بعذاب عذاب عذابين ما ظلمينا يقاق لبصري ولكن كانوا وحا يهن هم يغوا الظالمين قوه الظالمين تعذاب كسببوا واير ونا ذوي تواقي يا مالكوا مالكوا وخازن النار كي ليقضيها حكمه علينا تشهد ربك ودلها نغ حكمه قال انا و هو جوابه يا خازن النار كي انكم انكم ماكنتم واتكن نغانس محا لم بالحق حقا اذن لنمت ولكن اكثركم بدنكين للحق حقا كان هنا ونعبود، مركب كسيدا الله يوم نعالي كل باليدي كف كن في هذا لي، مركب دوايسك القصة، مركب يسيدا أي عتصاد، إنتا سوشنال الله اللييني، هم حد مالك مالك النار مالج النار تحكم أي يوم ليقضيها حكم علينا دوشة يضربه كربقاديلها نروح حكمه أنا رفاح عيسان قالوا قال لي ما كتونة وتكون جاني سان عيسان ماله إلا ذين واتن حق حقبا إذن لنا فصل بندين صادر أي حقه للحق حق هنا وات نعدين haq waana ade marka inaga hadda sidaas kala weeyo cidi haqa am abramu ma waxay go'amiyeen amranu amad bay go'amiyeen fa ina anagunu mibrimuna amran bandu go'aminego wax maashay la yidhaahda tashigi quraash ay nabiga u tashadeen inta isugu ay u tashade ca yimidu yiri sadah ma salaay soo dhigno qol waxay leen ninka an musaafirin marka saayidahdeen ee hadeena musaafirino wa ninka af misharka oho markay isku marku dhuftaa ciiday dhebnii abdunaafay urra aan ay u qaadanayaan sheedan ki basida ugu doomiyay markay culimadu saas weeyay yiraahdeen ala kulli hal khiyana yabu gaamiyen alla na khiyanati yabu buriyuwu wa am abrramu ma wahi goamiyen amran amr khiyana am yabu gaamiyen fa inna anaguna mubrimuna wa han goamina amr am yahsabuna ma wahi أنا أنا أقول لا نسمعه هنا إن أنا المغلي صرهم صرت سر وهذا واحد قلبي قوتشلة يقول النجواهم فقوا أي سويم إن أنا يا بلا هذا الكلام كصفرت هذا قلبي قوتشلة ما ليش قوي ماذا من أنا inta waxa dheer ogaanta waa loog yahay waxa dheer rusushiba baa ka qoraysay aqsooktabay walaa u diray sadexnim baa ku sheekaysatay kaacmada waxa yiraah mid baa wuxuu yiri war hadalka ilaahi صدقنا قريش هاي أم يحسبونه موحى أم لا ين يعني أن أنا أقول أنا سرهم عن مغلي. لديهم أن سرهم سبت هذا وحي هو صار روح اللي هو صار نجري يوم نجوان فقود نورنا يسوع الثقة بلاهرث هو والرسولنا الرسول شيخنا لديهم أكثر ذي ويك قريه علم جاء الله وحناير الرسول شباك قريه قلوا كان هادو أصدق نادل الرحمن ألا ولد العلم فانا نقول أول العابدين Kuun ääni kuuluu hänelle. Hän on hyvä ja hän on hyvä. Hän laha hyvä ja hän on laha. Hän on hyvä ja hän on hyvä. Hän on hyvä ja rrahmani on hyvä. Hän on hyvä ja hän on hyvä. Hän on hyvä ja hän on hyvä. Hän on hyvä ja hän on عوض شيء تهدو الله إلملية أنا إذا كهر عبني لها شو لتزوج لا صفهم مما يخلق ما يسادو الله ولد دوني واحد ضارب ضار الله مركه أنت شرديه اللي إذا هدا يوم مستحيل كان لو أدك سايك مستحيل كا يلو أدك الله رحمني إلملية هاي ت أنا إذا كهر عني لها أو الله لكن ما له سبحان الله وآكل الجذب كلام سبحان ربى السماوات سماة رب بيجاها، الأرض أرض للرب بيجاها، رب العرش عرش رب بقيسها، يا نذان، أم ما شيء بكرة نذان ياي، يا سفونا يا خوته الماما ياي، يا فدرهم إسكاجتك، يا خضو هادو جهل يبادل كاردو بدينه، ويا الدنيا ذا قوي يا رون هم حتى يلاقو إلا إلا كل ما يومهم عالنتي، الذي يومك يلعن الله يباهايم، الله النبي بقيس كويدي waxaan nazaahan Allah subhanahu wa ta'ala arshiga rabbiga u ah waxan iyagu ay sheegayaan waxba sanan baa ka shafaac marka meeshan dagaal beebarka lama jideynin waxa laydir faraxiska qaad oo maalintii loo رب السماوات والأرض، سماة هي أرض رب العرش عرش هذا الرب جيساها، أما كي بكرز يصفون عيد الماميان، فذلهم إسكاجتها يخوضوا هادم بدن بعض الك، ويلعبوا أعيار الدنيا، حتى يلاقوا إلى يومهم يوم, يوم الذي يوم كي يعدونه، فذلهم إسكاجتها يخوضوا الدنيا حتى يلاقوا إلى لا يومهم يومك الذي يومك يعدنا لا يبا وي هو الله وهو الذي الله هو في السماء سمد إله المعبود كوه. وفي الأرض ارضنا إله معبود بكي سمد ارضنا الله لا نعبد و هو الله الحكيم كفلسم و العليم و هو هو الا اقوى سمد, سمد الله با الهك وإسمه انت و اسم مفعل سمد اله بك معبود مالوه بك يا ارضنا مالوه بك كل العابد و مرك إله جهة يسوا إلهه حنرو روماينا إنه يسوى على عرش من إنه جور روماين يسوى على عرش هذا شو تجاي ماشي هذا تاجي ماذا على عرش من مرك عيدونه حقه وماشي ده خلقه سما ذا شريه كل كل شو خلاص ما الذي وفي هوه. هوه. وفي الأرض وحاصر رجاه الذي عليه له وسناه من السماوات والأرض والأرضي صمد يأرضها تصرف قاضي لها شهادة هو بينها انت أود حي سال وعنده ألاك في سنة وحاء علم ساعته ساعد علم جذعه اللون حقي ساترجعون الذين علندونا أكاد أخفها يأله سبحانه وتعالى أكاد أخفها أكاد أخفها إن قريباً غرقوا قالبوا ساعد عدو كان الساعة ساعته علم جذو عند الله هو الله بعند الزهان وصرية ساعد علم جانا الله بع ما حكى بديسون بدت تعيش تبارك هذا وحيد هادين ماركي لقد عربت الوروديني تبارك يتعالى بعلمك على الجروان مت كيف رصرية قبل الله شوكسها يا نف بعد رواجي خلت ثقيل بور تبارك كل جبل وتعالى بيتني الله سيفه وعلم الذل لغدا ينوس وغرط سياسي كوقادي، وتبارك وحاسر ريح، أبرك بذا الذي عليه الله أصول من كل سماواته والأرض، صمد الأرض تفسد في قاده يلاها شهادة يا وما بينهم ما أنتوا دحيسا، وعنده وقت في سنة وحاء علم ساعد ساعد العلم قادي، وإليه حديث ترجعون الذين علندونا محكمت داتريسا، والله يملكه، ما هنتان من ملكي كران، الذين كويدعون أي عابدين قالوا من دونه شفاعا مهنكران و ام شفاعه قاده كره الا من شهيد بالحق حق في قري عمومه وهم يجون يعلمون أي وح اوغيين و شفاعه قاده كره ولكي علماء لو سهد بكو فسيراون هو متصل حديثنا متصل كواحد لو جيدا مستتله مسنمنه قيب كميدوي و متصل كوي عابدان إلا كوي ciise iyo malaa'iksu iyo mooyay waa mutasil istaago markaa waa wax ay aabidi jireen oo muqaddicin laga dhigaa fiicnao qof haqa qareem iyo qof kale sidoo baa oo haddana wax ugu caalim ah qof suba haqa qadi karaa waxa waxa haqa qadi yakwa laftood ruuxa allah idinow shafaad qiyamadaa jirtaa adoonka shafiic ma أنتوا جميتش، أم تغدوا من دون الله شفاعاً عليه، شفاعاً دون يدمه، قيامه مركل الله تقوه، قوفك الله شفاع قادو وائله الله في ذلك يه، من السضع، كشفاع قادن وائله الله إذنوي، مركل تعامك الله حكم أولياء، تخاص كني أمديش هو التوحيد عند النار تلاقي صوابين، علمتنا علمت الصالحين تي ونعكسن، إذا الجد اللي هو شفاع قاد قرابضه يضطهضوا شفاع قاد، ما لايكش هو شفاع قاد، شفاع عندنا مركب دماثه، يقال له الله سبحانه لكن قفقي حق قري، وهذانا عالمة. <تصفيق> وحققوا عمل فلاي شفاعولي قيامة مكيلتهم ولا يملكهم من ملكي كران مهنا كران الذين كون يدعون أي عابد ينقال لهم دونه الله غي كار شفاعته شفاعقات شفاعلو وارجو إلا من لكن شهيدا قري بالحق حق قري وهم يجون يعلمون حق أقوم عمل قاسم وشفاعقات كران ولين سألتهم هداد ودي سكون من أحد كي بخلقهم Ijääga abori, idinke leftin ijäädin abori, adat kutina. Laia kulunno, hajdihe Allah. Hänet tufa kure, sydellöllä, jimr. Adaj sida uga-ranna-jaaninu, Allah abori. Mihalle, hei, تصرف كاو قسيه اولهيه ديدين دي الا عباداتها لكليه قاسي دي ديدين وليس انتم هداد ويديسو من خلقهم أحد كايغا ابوراي لا يقولون وحيده الله فانا يفكون سيل اللحي فانا يفكون سيل اللحي وقيله له يا رب وقيل له وما له اعرابته او ادق وقيله وقيله له اتيل هو لغري وقيل له ولاغري وقيل له تنهد ان مد عن صوته <تكلمة> علينا وحويه وعنده علم الصاعتي صعد علم جديبه إيو قيله النبي الله محمد قول كيسي وأجها يا رب رب جيوم إنها أولائك واسين قوم قوم وإلا يوم نونا أنفسنا عرابته أقوف عن واسلة وحجاب بضم بالحجاب أيدها قرانك قاب قابا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 nabad galiyada wariina kala ge nabad galiyo wi salaamo tarik kala tag wa hawiye wax isugu ma keen jiraan bay ka dhigantaan an sidaa ku kala nabad galo fasu aanu